حيث التعاقي للشيخ شهاب الدين قد تصلى سره بسم الله الرحمن الرحيم الهي و جميع الموجودات من المعقولات والمحسوسات يا واهبا النفوس والعقول ماهيات الأركان والأصول يا واجب الوجود ويا فائز الجود يا جاعل القلوب والأرواح يا فاعل السدور والأشباه يا نور الأنبار يا مدبر الأحوال يا مدور الأدوار أنت الأول والأخير، وأنت الأول الذي لا أول قبلك، وأنت الآخر الذي لا آخر بعدك. الملائكة عاجزون عن إدارة جلالك والناس قاصرون عن معرفتك والناس قاصرون عن معرفتك مالك الأقل. قطرة من قطرات بحار ملكوتك والنفس شعلة من شعلات جمال جبروتك ذاتك ذات فياضة تفيض منها جواهر روحانية لا متمكنة ولا متعيزة لا متصلة ولا منفصلة مبرآت عن الأحيان والأين معرآت عن الوصل والبين اللهم خلصنا من العلائق الدنية الجسمانية وجنبنا من العوائق الردية الظلمانية أرسل على رواحنا شوارق واركة وأفضي على نفوسنا بوارق آثارك إنك أنت الله لا تدرك الأبصار ولا يمثلك الأفكار لك الحمد والثناء ومنك المنح والعطاء وإليك الجود والبقاء